بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمام لا على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على سبيله منهجه إلهي للدين من أما بعد فقد تقدم معنا تحريم شرب الخمر وأن هناك بعض المسائل التي استثنيت من هذا التحريم وذكرنا مسألة التداوية وضينا خلاف العلماء رحمه الله فيها وبعد هذا ذكر المصنق رحمه الله ما يستثنى من تحريم شرب الخمر وهي حالة الضرورة حالة يخشى فيها على الإنسان أن يموت ويهلك وقد ذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين نثالا على ذلك بالغصة والغصة صورتها أن يأكل طعاما فيغص فإذا لم يشرب ما يفك غصته فإنه ستتلف نصه وتهلك روحه وحينئذ تكون حالته حالة الطرام يخصى فيها عليه الموت وهذه المثلة المثل تعرف بإثاغة الغصة بالخمر إثاغة الغصة بالخمر مسألة القديمة والذي ذكر العلماء بعد أهل العلم أن عامة أهل العلم على التخخيص وأن المسلم يداخله في هذه الحالة أن يشرب الخمر قدر ما يسيغ هذه الوسرة ويذهب الخطر والضرر. اذا يشترط هو شيء ان يكون هناك خوف على النفس. ان يكون هناك خوف على النفس بمعنى ان يغلب على ظنه انه سيموت. وثانيا ان لا يجب شيئا غير الخمر لما هو دون الخمر. او من المباحات. يمكن إساغة القصة به فإن وجد ما دون الخمر فإنه يقدم فلو أنه لم يجد لو وجد ماء فبالإجماع يحرم عليه أن يشهد الخمر لأن الأصل من الخمر حرم لكن لو أنه وجد نجاسة أكرمكم الله كالبول فهل يقدم الخمر أو البول كلاه ما قال بعض العلماء إنه يقدم البول على الخمر والسبب في ذلك أن البول لا حد ولا عقوبة في شربه ولكن الخمر فيه عقوبا والوعيد فيه أعظم سيقدم شربه للبول على شربه للخمر ولو وجد ماء نجسا ماء متنجسا ودولا وخمرا فأيها يقدم قال يقدم الماء المتنجس لأن الأصل أنه مطعوم لأن الله وصد الماء بكونه طعاما فقالوا ومن لم يطعمه فإنه منه ولأن الماء الأصل خله والنجاسة عارض في العليد خلاف الذي يحكم بنجاسته بقوة أقوى من الماء المتنجس وأنا هذا يشترك أن يوجد بديل وهذه القاعدة تضعها معك أنه لا يفتى بالرخص مع وجود البديل المباحث متى أن كان تحقيق المصلحة به جميع نصائل الرخص لا يمكن لعالم أو فقيه يفتي فيها بقرصة مع وجود البديل فإذا خاف الموت ولم يجد بديلا عن الخمر يشترط الشرط الثالث أن يكون شربه للخمر بقدر الحاجة وبقدر الضرورة فلا يزيد عن قدر حاجته وإنما يقتصر على قدر إساغة النغمة أو ما غص به لأن القاعدة أن جاز للضرورة يقدر بقدرها ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها فلا يجوز له أن يجيد عن القدر الذي تندفع به الغصة وهذه المسألة يعتبرها العلماء من المسائل المستثناء في النجاسات ونظمها بعض العلماء في عشر مسائل فقال وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل المضمو بعبدها يفين في جلد نمتة إذا ما دذغا ولحمها للطراع سوغا وشحنها تذهن منه البكرة عظامها بها تصف الحظة وجاز أن تشلى عليها الغرف بوفقهم بالحم فيه الخلف ولبن القتن للسعال والجلد للرئمان فيه جال وقصة تزال بالرياح وبول لا دنيا للجراح هذه عشر نفائل المدخل الأولى في قوله رحمه الله وجاز الانتفاع بالأنجاس فيه نسائل المضمو ها يقي في جلد ميتة إذا ما دبغ هذا نص في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاد دبغ فقطه ولحمها للاضطرار سوغ لأن الله يقول إلا ما اضطرتم إليه فاستفن المضطر في أثم الميتة وشحنها تبهان منه الذكرة وهي ذكرة البئر فمن لا يستطيعون أبدا أن ينزح به إلا بوجود الشحن فإذا لم يتسفر ذلك فإن الماء غالبا في مقام الحاجيات فإذا لم يتوصل إلى الماء إلا بالنزف والنزف لا يمكن الوصول إليه إلا بالشحن الميته جاز له في هذه الحالة أن ينتفى هذه وشحنها تدهان منه البكرة وعظامها بها تصف الفضة وهذه في بعض الأحوال تحتاجون في المعادل والصاغة إلى تفشية الفضة بعظام الميتة ولكن الآن اشتغن بوجود المواد البدينة وجاد أن تشلى عليها الغرف الغرف هي الكلاب أكرمكم الله في لغة العرب تشلى عليها يعني إذا أراد أن يعلم الكلب الصيد فإنه يحرشه ويشترك كما سيأتينا إن شاء الله في إثبات صفة التعليم للكم أكرمكم الله وللطائر الجارح حتى يجوز أقل ميتته وصيده أنه إذا أشلاه ينشري وإشلاء الغذف وإشلاء الصيد للجلماء في قولانا قيل الإشلاء أن يدعوه فيستجيب فإذا مداه يأكل وهذا منه قول الشاعر أشريت عندي ومسحت قابي ثمن ثنيت وشريت قابي فمعنى أنه نادى عن ذهو لأجل أن يحذبها ويطلق الإسواع في لغة العرب على المعنى الثاني وهو المقصود هنا وهو التحريش تحريش الكلب وتحريش الصقب والباز والباشر والنصور عند تعليم هذا الصيد يحرشها بالفريسة فتنهب إلى فريسة فإذا هذا هو المراد هنا أتينا أدى عمر فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه مؤكله هذا رجل بخير وجاءوا يزورونه فأشلى عليهم الكلاب أكرمكم الله هم يقولون أتينا أدى عمر فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه مؤكله فالإشراء هنا بمعنى التحريش فقالوا لا يكون الكلب معلما إلا إذا حرشه ثلاثة مرات فيتحرش يستجيب مباشرة طمطين مرتين وسيأتي إن شاء الله خلافين العلماء في ذلك فهنا قولوا وجاز أن تشلاع عليها الغلف يعني تحرش الكلاب عليها وجاز أن تشلاع عليها الغلف بوفقه يعني باتفاق العلماء والحمل فيه الخلف يعني أن تحمل الميتة إلى الكلب من أجل أن يأكلها مختلف فيه لأنه فرق بين أن يذهب بنفسه ويأخذ الميتة وبين أن تحملها ولذلك حرموا حملها بعض العلماء وقالوا لا رصّا ولبن الأتن للسعال لبن الأتان للسؤال الديكي عند تعذر العناج والدواء عندما يقول بالتداوي والنجس فيرخص في هذه المسألة أن يستعمل لبن الأتان إذا خشي الهلاك قالوا إنه مجرب دواء للسؤال الديكي لا أعيت فيه العلّة وهذا من باب الضرورة يقولون وقد قدلنا نساء التداو بالنفس ولبن الأتن للسعال والجلد للرعمان فيه جاني الرعمان هم صغار البطر إذا ماست أمه انتنع إلى الأطفل والشرب فلا يضرق يتأثر ولا, ولا, ولا يأكل شيئا من شدة حزن على أمه ووجده على أمه حتى البهائن فيها رحمة بخلافنا صلى الله عليه وقصائف القلوب حينما يقلوا أمك مريضة يقول ذربوا بها إلى المسكش حتى البهينة تم تنع لأنه عتاب فلا يمكن أن يأكل أن يشرب الحليب ولا أن يأكل الطعام حتى يشن أمه فماذا يفعلون قد ناقت أمه ويضرب على الظن أنه سيموت بعدها لأنه يمتنع من الأقل ويمتنع من الشرق فحينئذ هذا كلف مان وهو مقام حاجة عند القدماء يرخصون أن, أن يأتوا بالطعام في جلد أمه خوفا بجلد أمه ذا بميته فلما يأتي ويشم رائحة فأمه يقبل أرطان ما يأكل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حتى البهين هداها قوله المثلة التي معنا ونبن الأثم للسعان والجد للرئمان فيه جان وغصة تزال بالرياح وظول لا بني للجراح غصة تزال بالرياح الرياح اسم من أسماء الخمر فقوله غصة تزال بالرياح يعني أنه إذا اضطر إلى إثاغة الغصة بالخمرة فمعلور ولا حرج عليه ولا إحدى وظول لا بني للجراح هذا الجرح جرح من الله إذا أصطح ينجد وكانوا في القديم في الحروب وما يتعرضون له من الإصابات ينزغ الجرش فلا يرقى فتعير شيء لا فيه تجربوا وهذا مشهود به عند الكثير أنه إذا صب البول أظهركم الله على الجرش ينسك فيلتعن لأنه حارق فيحرق الله من البدن من طبيعة البدن ولذلك تقول العالمة الجرح النقص ما له من البول النقص هم يعني يقولون هذا بطبيعته إذا أعياهم لا يجدون له دواء من العديد هذه عشر مسائل منها مسألة الباب وغصة تزال بالرياح هذا الحقيقة الإمام بن قدام المغير يقول نقول إن العلماء أنه إذا حصل اضطرار في الخمر بأن تساغ بهالغصة فلا بأس ولا حرج وهذا لا يدخل في التداوي بما حظم الله لأنه ليس علاج لداء إنما هو مقام الطرار أكره والتجئ وألجئ إلى هذه الخمر فرخص له يعني جماهير الثلف والخلف وقال قول العامة يفقى عن مالك بعض الثلف أنهم شددوا في هذه المسألة ولكن المذهب عند المالكية على أنها تزال غصة بالخمر وأنه لا حرج ولا بأس حينئذ نعم ولم يحضره غيره هذا الشرف لم يحضره غير الخمر فإذا وجد غير الخمر مما يمكن إصاغط البصرة به فإنه ما رقصه بشرف ألا يكون غير الخمر متضمنا للضرر لو أنه وجد سائلا سامنا هذا غير الخمر لو شريته سيموت فليس هنا علاج للموت بالموت وحين إينا القول ولم حضره غيره يعني مما هو أخف من الخمر ويمكن إساغة الغصة به هذا براده رحم الله نعم وإذا شربه للمسلم مختارا حالما أن كثيره يذكر فعليه حد ثمانون جلدة مع الفرية قال رحمه الله وإذا شرفه للمسلم مختارا وإذا شرب الخمر المسلم مختارا بيّن رحمه الله الشروط التي ينظر توفرها لإقامة حد الخمر أن يكون مصنما وكافر فيه تفصيل قال بعض العلماء إن الخمر محرمت الأديان كلها حتى أهل الكتاب وقال إن حرفوا دينهم يشربوا الخمر ولكن الأصل تحريمان في جميع الأديان لعظيم ما فيها من الضرر والأذية وهذا القول يقول به بعض العلماء موجود في مذهب الحنجية وظيئة وقال بعض العلماء إن الخمر المباحث لبعض الأذيان دون بعضها ولذلك تخفقوا لأهل الكتاب إذا شربوها لا نقيم عنهم حتى والذي عليه الآئمة أن أهل الكتاب بعض الآئمة وقد نبهنا على هذا القول في مسألة احتكام أهل الظنة أن أهل الظنة يشربوا الخمأ ثم رفعوا إلى قاض فإنه يحكم بينهم بشريعة الله عز وجد ويقيم عليهم حد الله عز وجل إذا ترافعوا إلينا فإذا ترافعوا علينا أقيم إلينا أقيم عليه حد الله كما قال تعالى وأن يحكموا من بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم فحينئذ نقيم عليهم شرع الله عز وجل وطامنهم حد والسفن الحربي والمستعمل والأصل ما ذكرناه أنهم إذا رفعوا إلينا وجب أن نحكم عليهم بحكم الله عز وجل الذي نسخ الأحكام وبشريعة الله عز وجل وبكتاب الله الذي جعله مهينا على ما قبله وعلى هذا اشترط الإسلام بحيث الأصل بأنه المتزم بالأحكام مختارا طبعا اشترط أن يكون مكلفا مسلما مكلفا فلا يقام الحد على مجمون فلو أنه مجمونا شريب الخمر لا يقام على الحد ولذلك لما همى عمره رضي الله عنه أن يجد دمرأة زهد مر عبيه رضي الله عنه عليها فأمر بإطلاقها وقال يا أمر المؤمنين أنا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيد ثم قال إن هذه نجمونة آل فدان ولعلها زند أو غصيها الرجل حال جنينها تعذرها بإسقاط الحد عليها ووحد الزنا كذلك يصطف حد الخمر عن المجنون لأنه ليس بمكلف وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم على سقوط المعاخذ عنه وكذلك إذا كان صديا سواء كان مميزا أو غير مميز يعني غير مكلف ولكن إذا كان مميزا يعذر وإشترطا يكون مختارا أي لا يكره على أشرب الخمر لو أن شخص هدده بالسلاح وغلد على ظنه أنه إذا لم يشرب الخمر أنه يقتل أو هدده بشيء أعظم من الخمر بالشغوط التي ذكرناها بالإكرار أنه هدده بما فيه ضرر وأن يغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدده به وأن يمكنه للإنجاب والسروج من هذا البلاء وأن يكون ما طلق منهم أخص مما من هدد به أو وقع له من الضرر وأن يكون بذكراء بظلم لا بحق ما في مسألتنا لأنه وكراء على مكرم إذا صفيت الشريط المعتبر بالذكراء سقط الحد عن شريط الخمر مكرها لأن الله عز وجل أسقط عن المكرم وآخذ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز به عن أمتي فيما قال عليه السلام في الحديث الصحيح عنه وحديث الشاكم عن ابن عباس رضي الله عنه عفي عن أمة الخطأ والمسيان ومستكره عليه فقالوا ومستكره عليه ذلعن أنهم متجاوز عنهم حال الإكرار ولأن الله أسقط بالإكراه الأعظم الأشياء وهو الرد وقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطعم بالإيمان فأعظم الظنوب وأشدها جملا الكفر بالله فإذا أسقطت لأسقط الإكراه الردة فمن ذلك أولى أن يسقط المعاخذة بما سلاها هذا يشترط أن يكون مختارا آآ آآ قال رحمه الله نكون مسلم مختار عالما أن كثيره يسكف عالما أن كثيره يسكف يشترط أن يكون عالما أن الذي يشرب خمر وأن كثيره يسكف فإذا علم أنها خمر وشريبها دون عذر وجب عليه الحل لكن لو شريبها وهو لا يعلم أنها خمر كان قيل له هذا عصير أو وضع له في شرابه كما يسألهم صلى الله عليه وسلم العافية عن البطالة والفسوق بأبناء المسلمين إذا أردوا أن يغوهم وضعوا لهم في شرابه المادة المخدرة فإذا شربها ولا يعلم أنها مخدرة بها فإنه في هذه الحالة يعدى ولا يكون مؤاخذا ولا يقام عليه الحج خاصة إذا أقر شخصا وضعها له في شرابه أو له في حقن حقنه بها نحو ذلك ففي هذه الحوال كلها الإكراه والجهل بكونه نسيرا فإنه يسقط المعاخذة تسقط المعاخذة في هذه الأحوار كلها كذلك أن يكون معذورا مثل ذكرنا إذا شديد الخمر لقطع عذن على القول فإنه يجوز له كما في القديم كان يسكن الخمر لقطع الأعضاء وخشي الضرب ولم يستطع تحمل الألم أو وضع مادة تخذير الجراحي الموجودة إذا تعاطاها أو حق بالمخدف من أجل عملية جراحية هذه كلها أحوال هو معذور فيها وحينئذ لا يفكموا بوجود الحد عليه لوجود الشبهة الموجودة لإحباط الحد وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات كما استطعتم فعليه الحد ثمانون جلدته مع الفرين فعليه أي على الشارب الحد ثمانون جلدة مع الفرية حد الخمر أجمع جماهير السلف والخلف رحمه الله على وجوبه وثبوته واختلفوا في تقدير حد الخمر فمذهب الجمهور من الحلفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابل عن أنه ثمانون وهذا هو الذي اختاره من صنف رحمه الله وهذه الثمانون لا ينقص منها شيء يجند ثمانين جلدة لا تنقص منها لا تنقص منها جلدة واحدة وهذا القول احتج بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارج الخمر نحو 40 بجريدتين نحو من أربعين فقالوا بجريدتين نحو من أربعين فكل جريدة أربعون فأصبح النجموع ثمانين جلدة وهناك احاديث ضعيفة ترفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه جلب ثمانين جدة ولكن لم يصح شيء منها والدليل الثالث عندهم حديث اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته المشهورة كسب اليه خالق بن الوليد رضي الله عنه وهو بالشام ابان الفتوحات يا أمير المؤمنين إن الناس أرسل إليه أبا وضرى الكلبي فجاء أبو وضرى إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين إن خالدا دعتني إليك أن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر وانهمتوا في شربها فقال دونك القوم فاجألهم وكان في القوم علي بن عبد يطالب وعثمان المعثم وعبد الرحمن المعوف وعبد الرحمن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنه إذا سكر هذا وإذا هذا اخترى وأرى أن يجدد حد الفرية حد الفرية ثماني جلبة فقال عمر بن خطاب رضي الله عنه يضرأ أبلغ صاحبك ما قال أي أنه يجريدهم ثمانين جلبة قالوا ولم ينكر أحد هذا القول من الصحابة وقع في زمن خلفاء الراشدين وهي السنة وأكدوا هذا باللواية الصحيحة عن علي بناندي طالب رضي الله عنه فإنه أتي بالوليد وقد صلى بالناس الصف فشهد عليه شاهدان حينما صلى قال لهم أزيدكم في القصة وكان وراءه عبد الله بن سعود وقال له ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة لأنهم صلى معهم بإمتنافذ تركعك لما قال أزيدكم قانونا ذهبنا ما معك اليوم في زياده ان عبد الله تكلم رضي الله عنه كان صلاه علم انها باطله باطله البعض يقول هذا يدل على جواز الكلام في الصلاه علم عبد الله رضي الله عنه ان الامام السكران واذا فقد الامام عقله فقد انامته هو بطل الصلاه كلها فما ضر ان الصلاه الذي عنده قال ماذا اليوم معك شيء زياده هذا لا يصح الاحتجاج به على جواز الكلام في الصلاه إنما يستقيم أن كانت الخلاة صحيحة الأمر الثاني أنه لما صلى بن باش الصبش وشهد عليه حمران مولى عثمان أنه شريب الخمر والشاهد الثاني شهد أنه تقيأ الخمر فصارت الشهادة حتى لما شهد الثاني قال عما رأيته تقيأ الخمر فقال عثمان قولتهم مشهورة والله ما تقياءها إلا وقد شربها ومنها كنا تدخل إلى جوبي دون أن يشربها مننا أخذ منه طائف من العلماء وماذا تقياء الخمر فإنه دليل على الابتلاء بالمسكر وأنه شارب له فلما تمت البيناء الشاهدان قال عثمان رضي الله عنكم من الصحيح يا علي قمت جلد فقال علي يا حسن قمت جلد فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه هذه كلمة الحسن قصد أنه هو الخليثة وعنده أعوان فلي تحمل ونظر بالناس ونحن الذين تحمل قال له ولي حارها من تولى قارها فقال كأنه وجد عليه علي رضي عنه فقال لعبد الله من جعفر ثم فجلد فقال عبد الله من جعفر وعلي يعد الجلد حتى دلغى أربعين فقال له أنسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين وجلد عثمان رضا الله عنه عمر رضا الله عنه وهذا وكل سنة وهذا أحب إليه وكل سنة يعني إن جلد أربعين فصنة وإن جلد ثمانين فصنة قالوا أن نص علي رضا الله عنه على أن الثمانين فإذا كانت سنة فإنه حينئذ يجب العمل بها لأن السنة إذا صيقت في مقام الاحتجاج وفي مقام الاحتكام فإنه يقصد بها السنة التي يجب العمل بها والرجوع إليها فلا يقول علي رضا عن هذا إلا في معرض الاحتجاج هذه محصل أدلة من قال بأنه يجرب ثمانين جلدة ولا ينقص منها أما الذين قالوا بأنه يجرب أربعين جلدة قالوا الاربعون هي الحد الزائد عن الاربعين الى ثمانين يترك الامر فيه للقابل ارى الناس تساهلوا وانهمكوا بشرب الخلق وعلم انه لا بد من انجز بهم اقامها ثمانين اقام الحد ثمانين وان كان الناس لم يصلوا الى هذا الحد بقي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحد الاصلي وهو اربعون جذب وهذا القول هو منهب الشافعية والظاهرية ورواية عن إيمان أحمد اختارها الإيمان الموفق من قدامة رحمه الله وشيخ لسام من ثيميا وطائفة من المحققين والحقيقة هذا القول يحتج بأدلة أولا أنه لا غبارة أن الأربعين هي الأصل وأن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الزيادة كانت من غمر وأما الاحتجاز بحديث أنه جلده بجريدتين نحو من الأربعين فهذا نص يحتمل يحتمل بجريدتين أي كل جريدة أربعين ويحتمل أن الجريدتين ضربت الأولى قدرا ثم أتم بالثانية قدرا فأصبح النجمعة أربعين يعني قال جلد أربعين بجريدتين فهذا يحتمل أنها منفصلة كل واحدة منهم أربعون ويحتمل أنها مجموعة وهذا هو الضاهر أن الأربعين هو المجموع من الكل وهو ظاهر الصياق والمعنى الظاهر أقوى من المعنى الخفيف المحتمل الآخر وعلى هذا يكون القول الذي يقول من الأصل أنها أضعون هو الأعدل وهو الأوفق والأقرب إلى السنة وأن كون عمر رضا عنه زاد إلى الثمانين فنحن نسلم بهذا ونقول مزيد أو يزيد قابل إلى الثمانين متى ما رأى المصلحة وحينئذ عمر رضي الله عنه ما زاد إلى الثمانين إلا لم يشكى إليه خالد رضي الله عنه وعرضاه وجاء روايات صحيحة أن بعض التابعين وكبار التابعين أن عمر رضي الله عنه تدرج في الزيادة ورواية صحيحة صحاحة الحافظ بن حجر رحمه الله في صلى من أبي الشيبة أنه جلد أربعين ثم جلد ستين ثم أوصلها إلى ثمانين وهي أقل الحدود وهو حد الخرية وهذا المحقي رضي الله أنه أرضى ولذلك نقول تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين جلبة ثم زيد قاري والحاكمة ما رأى النصر في ذلك فضينا المصنف رحمه الله أنه يوجد الثمانين على مختار طائفة المعلماء ومذل الجهور كما ذكرنا والصحيح أن الحد أربعون جلبة وأنه يزاد بشرط نظر الإيمان وأنه لا يزاد هكذا ولا يقال إن الثمانين حد تابت لا تنقص الحدود لا ينقص حد الخمر عنه بل نقول إن الثمانين اجتهاد من القاضي المتمر عن مصرحة أن يبلغ الثمانين أبلغها وإلا اقتصر على القدر الأصلي وهو أهضم اقتصر على القدر الأصلي كما لو كان شارب الخمر بأول مرة أو في ديئة لتعرف شغل الخامس فشغلها لأول مرضى لن ينهل يكون في شغل الخامس لأنه عندنا زجر الشارك وعندنا زجر غيره فعقوبة الشارك وزجر غيره فالشارك إذا كان لأول مرة كان لأول مرة والعلماء يرى أنه إذا كان توبته ورجوعه فإنه نجد الأرضعين وأما إذا كان يخشى منه الاسترسال أو فعلها وأصدق كما ذكر الظلماء أو كرر ذلك فإنه يجلب ثمانين جلدة ججرا له ومعونة له على نسى من كفى الشربي ما حظم الله فقال مع الحر يجلب ثمانين جلدة ثم يشطر العذب أربعين جلدة وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن عقوبة الأحرار ضعف عقوبة المماليك وذكرنا دليل ذلك في حد الجنة وأنه جرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يجدون في الحجود الإناء والعبيد نص ما يجدون به الأحرار وأربعون معذر لماذا ذكرنا قال رحمه الله تعالى باب التاجير قبل أن ندخل في هذا الباب باب التحزير هناك جوالب نحب ننبه عليها في هذا البلاء العظيم وهو بلاء شرغ المسكرات وتعافى المخدرات فهذا الدم والإثم شره كثير ومن تشر في أمة إلا فتك فيها فتك النار في الهشي فلا تبقى لها حرمة ولا تقوم لها قائمة إذا فسدت عقول الناس فسدت أخلاقهم وفسد دينهم وفتح عليهم من أبواب الفتن وشرورها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يخرج الرجل من بيته فيفاجأ بالرجل قد غاب عن عقله فلا يأمن أن يشهر عليه سلاحه فيربيه قتلا في مكان ولربما خرج الشفران فقاد سيارته وأهلك وأخذت فقتل الأنفس البريئة وأكلف الأموال وأحدث من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وإذا غاب الرجل عن عقله وهو في بيته وأهله لا يأمن أن يصيد حتى أمه والعياب بالله هذا أمر كما هو منصوف الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر أم الخبائف لأنه تدعو إلى كل شأ وإلى كل بلاء أنعم الله على أهده بنعمة العقل الذي هو نور يستمر به فيعلم الحق من الغابل والهدى من الظلال والخير من الشر والرحمة من العذاب يميز به عن الأشياء بعضها عن ذهب ويرتقي به عن نصر البهينية إلى نصر التكليم في الآدمية ويستنير به فيعقله عما لا يليق بمثله ولذلك سمناه الله شجرا وسماه نهية لأنه يحفر الإنسان فينره ويعقله ويحبسه عما لا يليقه فهذا الدعوى البلاء إذا فتح على أمة أهلتها الله عز وجل به ولذلك يحرص أعداء الإسلام على خديحة أدناء المسلمين والتغرير بشباب المسلمين والبراء والبسطاء أن يتعاطوا هذا الدعم حتى يفتكوا بالأمة ويدمروا أخلاقها نسأل الله بعزته وجلاله أن يقضع أفهم وأن يزلل أقدامهم وأن يصلط عليهم وأن يكف عن المسلمين بأسهم الشرم وهو على كل شيء قدير من يعلم أو يسمع أو يرى كم من بيوت هدمت وكم من أسل ضلقت وشتتت وكم من سعادة عادت شقاء بسبب هذا الوباء ومن يعلم القصص والحكايات المروعة التي أدخلت على أمة مسلمة كانت محافظة كانت في من الله عز وجل ورحمة حتى قدع شبابها وعدف بهم بهذا الداء الفتاة الذي تسلط على الصغير والكبير من علم الحوادث التي تقع والمصائد والكوارث والمآثي في الأسر التي حصلت بسبب تعاط المخدرات خاصة وشب الخمور ما شك أنه يتفطر قلبه ويحزن أي ما حزنه ولذلك خريط بالآئمة والخطبات والوعاظ والمواجهين أن ينبه الناس بين حطرة وأخرى فإن العدو لا ينام والعدو لا يستجيش نسأل الله بحزة وجلال ينسلبه وعافيته فهو يعمل ميل نهار ثم مع ذلك يأخذ من هؤلاء البرعاء البسطاء أموالهم يؤخذ الرجل إلى جحيم المخدرات بكأس لا يعلم وإن فيها المخدر ويخدأ في ظنة ليل أو ضياء نهار فيعطى ذلك الكأس بريئا جاهلا حتى إذا شربه بب السن في جسده ونخر في قوان فأكلف جهرة شبابه ودمر له حياته لكي يشقيه ويرديه والله مورد وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون ولم تضيع عند الله هذه الجرائم وهذه الفضائع التي ظلم بها النسليون ودمرت بها بيوتهم وعشرهم فإذا شرب هذا النسلي كأسه تلب مرة ثانية فأعطي الجرعة الثانية حتى يصبح مجملا كالآلة المسخرة في يد الإنسان لا يستطيع إذا جاءته ساعته أن يرقى ولا أن يهنأ ولا أن يرتاح حتى يعطى هذا المخدر فإذا نذر إليه في ثورة الحاجة وشدة الحاجة طلب منه أن يفعل أي جريمة أو يقع في أي حرام لم يتوقع عن ذلك ولم ينتفع عنه سيالله كم من أعراض انتهتت وكم من أموال سرقت واغتصدت وكم من أسرار أفشيت وكثفت لسبب هذا الدائح الخليل ولذلك كل لم نفكر في هذا الدائرة ويستشري في أدنى المسلمين لا يأمن أن يأتيه يوم من الأيام يفكر قهرا وغصفا عنه في أبنائه وذريته لأنه إذا لم يحفظ عن الغريب لا يأمن أن يتصلب عن القريب والحبيب ولذلك خليق بكل مسلم يؤمن بالله ولوم الآخر أن يجند نفسه من أجل تنبيه المسلمين وتكتير المسلمين وهناك أمور لا بد من ذكرها وبيانها فالمخدرات تعالج بأمرين أو تدخس من جانبين الجانب الأول جانب الوقاية والجانب الثاني جانب العلاج فأما الوقاية فهو حسن حصين من الله عز وجل فهو حسن حصين به من سلمه الله من هذا البلاد ومن عافاه الله في الله على العافية وكل يوم تنسي وتصبح فيه وتفكر اعتق الله في عقلك فقل الحمد لله واحمد الله كما ينبغي لمحله سبحانه ويسلم لك عقلك ويسلم لك اولادك وحريتك فالجانب الاول جانب المقارعه والجانب الثاني جانب العلاج لمن اصيب بهذا الداء فان الذين لم يقعوا في هذا الداء فعلينا أن نحرص الجميع على غرص أمور مهمة في نفوس الناس لمواجهة هذه الحرب التي ضاع رحمة فيها ولا هوادة فيها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأولا هناك شيء ينضغي غرصه في النفوس يمكن أن يشكل وقاية ذاتية بإذن الله عز وجل وهذا ما يسمى بتحصين الفرض في خاصة نفسه ويكون المطلق في ذلك الإيمان بالله عز وجل لأن من يؤمن بالله يهد قلبه ومن آمن بالله فهو خير له في الدين والدنيا والآخر وما جنب الإيمان من العبد إلا صلاح أمره واستقامته على رشته سواء في خاصته أو في عامة الناس خاصة العقيلة ومن أعظم التوانب التي يحصل الناس أن المعاصر من الإيمان بالله غصت خشية من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى لأن الخير كل الخير في طائف والشرق كل الشر بمعصير وإذا ظلست العقيدة وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى لن يصبت عبد يؤمن بالله وليوم الآخر أن يمد يده إلى طعمة أو شربة من هذا الدائر الخبيث وتزيد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يذنب زاني حين يدني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فقال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن تدل على أن الايمان سياج وان العقيده حفظ من الله عز وجل العبد كذلك ايضا العبادات لها أثر كبير في تفصيل الأسر والجماعات والأفراد من هذا الداء الخبيث قتل ما أوحي إليك من الكتاب وعقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفأشاء والمنكر فأخضر الله سبحانه أنها تنهى وأنها خير جاجر للعدد فمحافظة على الصلوات لأبناء قل أن تجد أبن يوقد أبناءه للصلوات ويراطبهم في إقامة الصلاة على غجهها إلا حفظه الله في دهيئته وكما حفظ حق الله في أهله فإن الله يحفظ له قرة الأن في أهله وولده فالله وفي ولا أوفى من الله لعده فلذلك يحفظ كل كرس على أن يدرس في أبناء حب الصلوات وأن يشكرهم أنها حفظ لهم من الفواحش والمنكرات والمصائب والمحرمات فإذا غرث ذلك في نفوس مأتادوها حصلهم الله عز وجل بعصمه وحفظهم الله عز وجل وقلأهم حتى أن الصلاة تصعد وعليها نور وتنتهي إلى ما شاء الله فتفتح لها أبواب السماء ثم تنتهي إلى ما شاء الله أن لي وتقول حفظك الله كما حذبتني فأهل الصلوات في حفظ من الله عز وجل وحفظه كذلك من عبادات الصيام لأنه قوي جانب التقوى من الله عز وجل ويغلف في جانب أصائم يمنع نفسه عن الشراب الحلال فمن باب أولى أن يستطيع كدح جماحي عن الشراب الحرام ولذلك الصوم جنة كما أحضر صلى الله عليه وسلم وقايا كذلك ذكر الله عز وجل تعويب الأبناء والترئية كثرة ذكر الله عز وجل فالشيطان يسكن البيت الخرب وهو القلب الخاوي من ذكر الله عز وجل ويفر من البيت المعمور بذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله حصن حصين هذه أمور تتعلق بجانب العبادة يبقى جانب آخر يقوي هذا الجانب الديني وإن كان الجانب الديني لنحيظ الأصل هو قوي ولكن الله عن الحكمة قد يجعل قوة مادية نحينا في قوة الدين كما قال تعالى وأيضناه في القدس جعل قوة وأنزل الحديد فيه دعس شديد ومرافع للناس بعد أن أنزل كتبه لكي ينبه على أن القوى المعنوية قد تقوي القوى الشيسية قد تقوي الروح المعنوية كما أن الدين له السلطان هناك أشياء تمنع الإنسان من هذا الدار لأن الخبر أجمعت العقول على نبهها وكراهيتها حتى أنه ناساً كتراهلية كانوا لا يشربونها ورأوها تولد الإنسان الموارد وتنزل الإنسان إلى نفس والبهيهية وكان عقلاء الناس الجاهدية لا يشربونها ويكربونها ولا يضعونها في أطعمتهم ومناشباتهم كل ذلك كراهية لها فإذا هي من ذاتها تمثل فهذا ما يسميه علماء بالتنثير الذاتي التنثير الذاتي يقوّل قناعة في نفس الإنسان لكراهيتها والبعد عنها ولذلك استخدم القرآن هذا المعنى حينما جاء تحريم الخمر بأساليب منفعة لم يأتي تحريم مباشرة وإنما قال إننا الخمر والميس والعنصام والأزلام رفش وبنجرب ما يحسن إنسان أنها قدر ونجاة ينفذ منها ولذلك صدر الله الآية بقول يا أيها الذين آمن لأنهم هم الذين يستجيبون وهو اهل العقول والالباب المستزيد بان باء لا شؤم قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ثم قال بعد ذلك في التنبيه فجعل التنفير اولا قبل الحكم الشرعي ومن هنا ينبغي أن يهيئ في نفوس التنفيذ ذكر الحوادث والقصص للاولاد والاطفال الصغار تحذيرا لهم من السقوط من هذا الباب الخطير ذكر حوادثا حتى التي يكون لها في النفوس حتى يكون أبلغ في جزرهم في هذا الدات ذكر أثرها على النفس وعلى الصحة ولا بأس أن تكون هناك بعض البحور يقرأ على أولاده وليه بعض الصور لبعض الأعضاء المتهتفة وأحوال بعض الذين والعياذ بالله تتلوا بها كيذا انتهت لهم إلى أحوال مؤلمة ونهايات نص الله السلام وعواقب صلى الله بعزة وجلاله أن يجسنا لنا ولكم الخاطنة أن يعيدنا وإياكم لسؤال خاطنة في الأمور كلها كذلك أيضا ينبغي أن تهي مع هذه الأشياء في الأفراد أن تهي المجتمعات بحرم المخدرات عن طريق الخطب والمواعب والمحاضرات والمدوات وليعلم كل إلسان يجنب نفسه لهذا الأمر أنه مأجور من الله أجرا عظينا وإذا أراد أحد يعرف مقدار ما يكون له في هذا البلاء من الوقوف في وجه المخدرات وأهلها فليدر المستشفيات التي آرفنا للتلية بالإجمام المخدرات ولينظر إلى أحوالهم وليعتذر وليدر أيضا وليوجد المستشفيات فينظر إلى الحواد وما حصل وما حصل كمن أرواح أجلقت وكم من أموال أطلفت بسبب هذه المادة الخبيثة فيهيئ نفسها للغيرة على أبناء المسلمين والغيرة على حدود الله ومحارمها فتهيئة المجتمعات هذه الحرب وعدم اتساغ فيها فيجب على كل إنسان يعلم مؤوج المخدرات أن ينصح ويذكر بالله عز وجل والمتابعة فإن رآه تابفة يا نعمة وإن لم يتد رفع أمره واحتسب عند الله عز وجل ذلك ولي يجوز لهم يسكت لأنه إذا سكت على تدمير أبناء المسلمين وأعانه على أن يستكد هذه الأمة وكذلك مرويج المخدرات ليعن حكمه الشرعي وأن مرويج المخدرات لو روج حبة فأزهقت أنفسا وقف بين يدي الله مسؤولا عن ذلك ولرويج حبة ونرويج حبة كانت سبباً في ذنن أو في جريمة أو في فحش أو في حرام وقف بما يدير الله حافياً عالي المسؤل عن ذلك فإدخال هذا الدائل إلى مجتمعات المسلمين وتدمير مجتمعات المسلمين ما هو إلا معنى لأعداء الإسلام على الإسلام وأهل الإسلام فعلينا أن يدرك هذه الحقيقة وأن ربي هذا ولا يختص الأمر بالرجال على النساء والداعيات أن يجمدوا أنفسهم لذلك وأن يكون هناك تعاون هناك يعني جهات اختصت بمكافحة هذه الدابة هذا الداء وهذا ينعن من الله عز وجل ونسى الله بإذن الله أن يبارك جهودهم وأن يعينهم وأن يبقيهم لأنهم لو يعلم الإنسان ماذا سيحدث للمجتمع لولا الله ثم هذه العيون التي تسهر وهؤلاء الذين يراقبون الذين يدمرون أبناء المسلمين لحمد الله عز وجل من قرارة قلبه ويسأل الله لهم منعونا في جو في الليل مما يعلم من عظيم بلاء بلائهم عظيم خصن صنعهم للإسلام والمسلمين فكم من عصابات وكل من أفراد اجتمعوا على فتح بهذه الأمة لا يرعون فيها إلا ولا ذنها ومنهم من تدمر في نفسه فحقد على مجتمعه فأراد أن يدمر فانسى الله عز وجل أن يهديهم ويسلحهم من لا قطع عن المسلمين جادرهم وشقهم وعلى كل حال لا يبدو أن يتعاون في هذا الأمر ولا يمكن للداء أن ينقطع ويشتث إلا بالتعاون وعلى النساء مسؤولية على الداعيات على المربيات على المؤلمات على الأمهات مسؤولية على الأخوات مسؤولية أن يمتده من المجتمع فأن لا ينزوي كل إنسان وقل نسلي نسلي فإنه لا يأمن أن يأتيه الغلاء حتى في نسله صلى الله عليه حتى اتفق ببعض من العياذ بالله من المعاصي أن ام ام تتساهلت مع ولدها وكان ولدها يتعاطى المخدرات وكانها حست بذلك ثم انه بالعياذ بالله كانت الام كان الولد يسيما وبلد فتسالم في امره حتى وقع في يد هؤلاء الاشخاص وبالعياذ بالله فاقوه الماده المخدره ثم ان شاء الله عز وجل أنها يوم من الأيام حست الأم بآلام غريبة واضطرت إلى البجوء إلى المستشفى وإلى الذهاب إلى الأطباء وفوجعت بالطبيب يقول لها أنت حامل قالت والله ما زميت ولا أذكر أني حملت بعدها وفاة زوجي أنا مرملة ولي سنوات امتنعت من, من الزواج من أجل أولاك ففوجعت بإذن هذا العياذ بالله يضع لها في شرابها فإذا نامت وقع عليها وزنادها هذه أمور عظيمة فهذا شيء من خير وقليل من كثير ومع الله ومصر الله بإذنك أن يتولى بسكره أعظم فلذلك على الأمهات وعلى الأخوات وعلى البنات وعلى المعلمات والمربيات والحاضنات والداعيات أن يقوموا بالأمانة والمسؤولية وسيجدون من يدعمهم وسيجدون من يقف معهم وقد هيئة الأشداد لذلك فلا عذر للإنسان في التخلي عن الله ذي واجده ومسؤوليه ونسأل الله بإذن الله من هذا قلوبنا ونصبح أحوالنا اللهم رفع هذا الداء عن البلاد والعباد, والعباد. وأنذر رحمتك عليما إجمعين واقطع عما جادروا سلساتي والمسيديين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جذير وصلى الله وسلم وبركة عنا الله احسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول الساغل من شرب الخمر من مرة الرابعة هل يقفل أم نجل بالحد أسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من بعد الدرس القادم أولا كذل عنه لأنه كتاب الوالد رحم الله نحاول المطمئة فاعتبر لوجود المشاغل لسبب الكتاب وإن شاء الله تعذرون لأن لا أدرك هذا الإن بالخير إلا لأنه قد يكون أعظم منه الكتاب له أكثر من خمسة عشر سنة وضقي يتم هاجلات نحاول إن شاء الله نشاء الله يعين أن يكتب الأجر له المشعوبة على وقدم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس القادم تنبهون لأخوان على من يمتدر عنه إن شاء الله الذي بعده نستعمل الدروس أما بنسبة السؤال نفعله قتل شارب الخمر في الرابعة فيها حديث الترميذ المشهور وهذا الحديث ذكر الإمام الترميذي رحمه الله أن العلماء عملوا بأحاديث جامعه إلا حديثة قتل شارج الخمر في الرابعة ومن العلماء من قال إنه منسوق وعلى القول بنفقه فإنه لا إشكال يعني بنفق السديد لا إشكال لكن هناك من أهل العلم من يقول إن قتل شارج الخمر في الرابعة يربي إلى القاضي وإلى الحاكم إذا رأى النصر حتى مثلا لو وجد شخصا إذا شرب الخمر أفعالاً عظيمة وتقع منه جراء عظيمة شردها المرة أولى فأطلق النار على الشخص وكاد أن يخسر. ثم شرد مسر ثاني فجاء الى جناعة وكاد أن يخسر. ثم شرد المرة الثالثة فوقع من ذلك فتلاها مرات يخشى منه ضرر عظيم فبقا دوي شر جلبه المرة الولى فوم ينزل جد ثم جرد المرة الثاني فالمينزل جد ثم جرد المرة الثالثة فالمينزل جد قالوا في هذه الحالة يسوغ للإيمان أن يقتله تعزيرا وهي مثلة التعزير بالقتل وهذا مبهد طائفة من العلماء رحمه الله ولكن في الحقيقة هذا الحديث في الإشكال والإيمان التلمي رحمه الله حكى بإجماع والإيمان التلمي رحمه الله فجة في نقل فقه العلماء وهذا أمر ينبري أن يمتبه الإمام الكريمي ما أتيه من الواقع والضبط لخلافات العلماء والإلمان بمذاهد الصحابة والتابعين والأئمة الأربع رحمه الله برحمته براسحة فلا يحكي الإجماع من فراغ ومن هنا حكاية للإجماع لا نقول إننا نرفع الحديث من جرد الحكاية لكن نقولنا الإجماع إذا ثبت فإنه يرفع الحديث لأنه ليس هناك إجناع إلا بمستند يستغرب البعض يقولون كيف نرفع السنة للإجناع وهذه مثلا ندى عليه علماء على الأصول رحمه الله والعائم أنه ليس رفعا للسنة للإجناع فإنما أجنع العلماء خلافا للعندة للنعمة للأصول على أنه ليس هناك إجناع إلا هو له مستند نقلي قد يذكر وقبل يذكر وبناء على ذلك فأنت حينما تنسق الحديث بالإجناع أو ترضى الحديث بالإجناع فأنت رافع للنفس بالنفس ولست رافعا للنفس بأقواب الرجال وإشماعين هذا من وجه الوجه الثاني أن الأصل شرمة المسلم فرأي السباق دمه إلا بدليل دين واضح وقد جاءت الأدلة في طريقة هذا اللعنة أنه لا يحل دم امرئ المسلم يشهد عن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني ونسج النفس التارك لدينه المفارسة للجماعة فهنا نقول إنه إذا عمر بحديث فإن ما نعمل به من باب التعزير عندما يقول بأنه يكون التعزير بالقتل ستأتي هذا النساء إن شاء الله في باب التعزير والله تعالى عنه أسابقا من فضيلة الشيء يقول السائل إذا رأيت في الشارع رجلا من الجران سكرانا وهذا مركاد منه وعياذ بالله فهل أكثر أم أبلغ عن أسابق الله الأصل يقتضي ستر المسلم في الدنوب فهذا أمر أجمع عليه علماء رحمهم الله أن الستر أحظم وأعظم وأجرا لصاحبي وأن من ستر مثل من ستره الله في الدنيا والآخر والسطر في جميع الأمور ما لم يكن شيئا يتعدى ضرره كالمخدرات وترويجها شخص يروج المخدرات إذا سترت فكأننا تستر نار تفرق عباد الله وأولياءه هذا لا يكون ومن هنا يستثنى ما تعدى ظهره ونثل التي تقود ونعياذ بالله وتسهد المجتمع هذا لا يستثنى إذا كان شرها يتعدى إليه غيره يستثنى من أن يدعو من فسابه إلى جنه فهذا يستثنى ما لو فعل المعصوة في حق نصره وفي حق الله في الإجماء من العقب على أن الأفضل السكر قد فضح النبي هذا الله عليه وسلم لهذا فقال له الزال هل لا جتبته بشوبك وإذا كان الشخص مبتلى بشرب الخمر فأنصحت لهذا الجار أن تنفح وأن تكرم المصيح له وأن تهيئ له الأسلاب فلا تبقى على مجرد الكلام فإن وجدته يقع في الخمر لسبب قراناء السود فحلس رحمك الله هل أن تهيئ له قراناء صالحين وإذا وجدت أنه يقع في القمرة بسبب الفقر وشدة الهموم عليل فهو يشف لا تنسيه همومه تحرص في تفريج كربته وقضاء ديونه واحرص على أن تقذ معه موقف الأخ مع أخيه فتنظر إلى نفسية وأحوال من حين يبتن وهذا هو الجلاج ولذلك الرجل الصالح والعالم الفاضي حينما جاءه رجل الذي قتل مئة ناس قال له هل لي من توبى قال لك توبى ومن نبي من الأركان من, من ثم قال له إن قريةك قرية سوء وقرية ذنيك فلان فيها قوموا الصالحون فاذهب إلى هذه القرية يعني قرية الصالحين هذا الحديث أصل عند الظلمات لتوزيه المال وعلاج مذلم ولمستمق من العاصر حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدهنا بفق هذا العالم الجديد الفاهم الراعي الذي عرف كيف يؤثر في هذا الرجل حتى أنقذه الله من النار بسببه هذا كله بفضل الله أجل رجل انقذ من النار وانقذ أن تقضى ظروسه مع الأشوار فيكون من الهالكين بفضل الله ثم برجوع إلى الظلماء أهل البصيرة فإنه نظر إلى حال الشخص. وفعلاً كان هذا النظر كانت هذه النظرة علاجاً له فإنه ارتحل من قومه إلى قوم الصالحين فأدركتهم منين وصارت علاجاً له ونجاة له في الدنيا بالآخر كذلك ينبغي عليك التنظر من الأين يؤثر عجل ما من معصية إلا ولا ثغرة فإن أحسنت علاج هذه الثغرة وصدها عن أخيك المسلم سد الله عنك ثغرات الفتن والجزاء من جنس العلم ولذلك تجد الدعاة للأخيار الصادقين الذين يشيصون على سد الفتن عن الناس تجدهم في عصمك من الله عز وجل أكثر من غيرهم وفي حذب من الله أكثر من غيرهم فأنت إذا حرصت على أن تسد أبواب الفتن عنه من أين يؤتن من الذي يجبه إلى الخمر فكأس الخمر ما شردت إلا بقديم سوء زين شردها أو سوء ضمن في بالله عز وجل أو سوء ظن في الناس ونحن ذلك من الأمور كن من أناس فيهم من الخير الشيء الكثير وقتل هذا الخير فيهم بسبب ظروف معينة وأحوال معينة كن من أناس فيهم شجاعة وفيهم خير وفيهم كرم وفيهم إحسان وفيهم أخلاق حميدة فمروا بوضع ظروف قاسية أليمة ما وجدوا أحد يقصناهم ما وجدوا أحد من يناصرهم ويقادرهم فتعلمت نفوس حتى تسلط الشيطان عليهم فإذا وجدوا من ينتشبهم بعد الله عز وجل من هذا الحظور ومن هذا السوء المظلم فإن الله سبحانه وتعالى ينقض فيه ولذلك ينبغي عليك أن تعلم من أين يؤرك هذا الجاب نعم تسكره وتحاول قدر المستطاع على أن تسكره وأن تذكره بالله عز وجل وأن ترصره حتى يهدي الله قلبه تحاول كثير وحاول الدعاء له ونذكر من العلماء الصالحين من كان حريصا على هداية مثال حتى أصلح الله وأحواله وكان حريصا على ستهم ونعرف حتى الوارد رحمه الله بثري بذات بس مرة بجار بثري بشرب الخمر ووجبنا منه موقفا عزيزا في ستره ودخل عليه شارب الخمر يوما من, من أيام في ظنة الليل ودخل عليه بعد منتصف الليل في لولة شديدة في البرد وإذا به تفوح منه الخمر ولما دخل البيت وكنا يعني كان الوالد حديث العهد بالوالده وما كان الوالد الوالد ما اعرف الخمر ولا اعرف فائده ولا حاجه منه بطيب ما يدري يعني الجاه الحياه كلها جهل بهذه الامور ان شاء الله يزيدنا بها جهلا لا يغفر فالشاهد ان مدخل الرجل فصار رجل يكفي ويقول له زودتي وزودتي ويصيص مفرد وهو رجل في قوة ولما تحدثنا عن والد وصار يصيص والوالد يهدئه يقول أنه رجل صاحي ما يعلم أنه ملتلى بالخمر وأن هذا الذي يقوله ويسأله ليس بحقيقة أنه تحتطاط الخمر فصار يتلعتا في كلامه ويخذ كلاما والحقيقة يعني سبحان الله الوالدة كانت سطينة لأنها فوجئت بقوة الضرب للباب ثم فوجئت بسقوطة لأنه لما دخل الباب فقط أنكب على وجه وفوجئت بعد ذلك برائحة البيت المتنة ففوجئت بالصراخ والعوين الوقت وقت ليل في آخر الليل وفوجئت بكلام مخلط فنازلت الوارد رحمه الله وقالت له هل الرب تعرفه؟ قال ما يعرف قالت له مجنون قال لا صاحي ما بي إلا الاخير من عضح الناس وذعنك رجل قوي وشديد في صحتي وعافية قالت له انتبه انه مجنون وإنه سن البلاء فانتبه من المرتين فقال الوارد قالت له اختبره اختبره شوف الرجل صاحي فالمختبر وجده لا يفرق بين السماء والأرض انطبق عليه شرط الخمر بإجناع شقها لا يلحم الخطاب ولا يشتهم الجوار فلما علم الوالد وقال الوالد بحقيقة كان في بعض المواقع شديدهم تأخذوا لشدة يعني إذا بطش في ذات الله لا يبالي فالوالد حزب الله أدركت هذا فلما أحسف أنه يدرك الرجل نادت الوالد وقال اترأى شرطك بالله لا تتعرضنا وصرفه باللقي أحسن من والد استكبر أن يدخل عليه في زيته بقى. يأتي في هذه الساعة لإنسان سيهنده ولكن الله لطب وإن كان له أشبال من السطر رحمه الله في قصة معرفة سطر فيها رحمه الله ودعا الغير إلى السطر لكنه خشي أن يتصلق لحرمة العلم كذا كان يريد أن يبتغ شيئا قال لا ما أعني إلا أنها سألتني وهذا في نزال خسراته لأنه كان في ساعة من ثورة الغضب وكان يريد أن يعني فلما ذهب الرجل وشفره وشفره أحد قرابته فأخذه هذا الكلام قبل 40 أو 50 سنة كانت من الأحوال السعادات فجاء الرجل وأخذ طيوده فجاء الرجل في اليوم بعد أسبوع وذكر عند الوالد وعاهد بالله الزوجين أنهم لا يعود من شدة هذا الموقف عنده وشفر الوالد عليه دعا أنه يؤهده بالله أنه لا يؤذي للخل واستقامت أمور الرجل على أحسن ما يكون الحال وهذا فضل من الله رز وجل من الإنسان إلى عالم الناس في أن الإنسان إذا آمنوا الناس بحسنه ووفق في معاملته لأن الله سبحانه وتعالى يبعى الزركة في معاملته كم من الناس والله ينتظرون من ينتشرهم من الضالات وكم من الناس ضرونهم لمن هم من شباب الأمة في أحوال لو رأيتهم يقاد الإنسان يسب ويسلم وكنعم الله ان في قلوب الخير كثيرا ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا شرب الخمر فقال رجل هذا الذي تتقاطر الخمر من نخيه فقال لا تكونوا عونا للشيطان يا على عقيكم ما اعلمته الا انه يحب الله ورسوله يشرب الخمر ويشهد لهم من سلم انه يحب الله ورسوله ولذلك قال الله عز وجل لا يدخلكم من, من قوم اتى من اساء ان يكونوا خيرا منكم وقد ترى الرجل لحيته إلى نفس صدره يسد العلماء والدعاء وينتقص ويتتبع أثراء الناس ويؤذيهم وهو مضرم القلب حسود الحقود لم ينفعه ظاهر امتجانه بشيء وتجد الرجل في حال أو شكب ليس في إدارة تلك اللحية الطويلة ولا ذلك الثوب القصير وتجده من أبرى الناس لوالده ومن أحفى الناس لسامنه ومن أحفظهم باسترار ومن أحفظهم لكرم الضيف والشينه والمفاء والمواقف الحميدة فلا يسفق من من قبلها شأن يكونوا خيراً منه لمجبداً يرى عاصم يريد أن يظل عنه ويبيه الهدف الإسلاح حتى السجون والققوب المرام به الإسلاح ينبغي يدرك هذا أن الشريعة ما تريد الإيلان بقدر ما تريد الإيلان المعنو الذي يرد العبد إلى الله ويرده إلى رشده ويرده إلى صوابه فليس العلاج مقتصراً على جوانب الشكلية إنما مراد العلاج الجوهري وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُولاً دَلِيغًا قولاً يبلغ إلى المقصد ويصل إلى الهدف وهذا لم يكون إلا لأناس ملأ الله قلوبهم بالرحمة لأن الله يقول للنبي وما الصناة إلا رحمة للآلمين فلما كان رحيماً بالأمة قال له الله وَقُلْ في فِي قولا قُولاً لا يقول القول البليغ قاسي القلب ولا يقول القول البليغ إلا رحيما رقيقا رفيقا بالناس يدخل عليه على المجرم فيتبكر أولاده وأسرته ويشب أن يستر عباد الله كما يشب أن في أهله وعربه ويشب خير للمسبي كما يشبه من أسجل وليس معنا هذا أن يعينا أهل الفساد على فسادهم إن من مراد غزن الأمور بالنزام أنتغذن الأمور بالنزام الذي جمع العقل والنقل ولذلك قال العلماء من رزق الله عقلا يميز به وين الأمود ورزقه نور العلم والبصيرة سلمت أحواله وأصابه غشق واستداد في رأيه من صلى الله عليه وجلاله وعظمته وثمانا جعنا نمو إياكم ذلك الرجل استر جارك وذكره بالله وخذ بناصيته إلى طاعة الله ومحبة الله جارك الذي رصاك الله به من فوق صدع الشمالات وصال الله عليهم فوق سبع سماوات وما زال النبي يوصل نبيه طلع سلم بالجاري حتى ظن أنه سيورثه فنوصيك بجارك خيرا واحرص جارة الله فيك على هدايته ودلالته وشتره وتذكيره بالله نسى الله عليه أن يكتب صلاحه وصلاحة كل مرسل على يديك وعلى يدي كل داعية إلى الله إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى فضيلة الشيخ هل جوزة المسافر في يوم الجمعة أن يقدم صلاة العصر تحل جمعة ويصليها قصرا أسابقهم أهل. الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومعباد فالسلمة أن المسافر لا يصلي الجمعة وهذا أمر أجمع عليه سمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في أي حديثاً صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في السفر حتى أنه يوم عرفه معه أهل نبكة من ناسه وهم أناس محتاجون إلى الجمعة مقيمون ومع ذلك صلى الظهر ركاتين صلى الله عليه وسلم عليه ولم يخفض خفلة الجمعة وهذا أصل عند العلماء رحمه الله كلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في السفر وكان معه في سفره حتى أن في بعض الأسفاره يكونون عشرات الألوف ومع ذلك لن نسمي بها جمعة بالسفر فالجمعة تساطقة عن المسافر وإذا كانت تساطقة عنه وهدي المبي صلى الله عليه وسلم أدل صلاة الجمعة فالأفضل له إذا حضر المسجد أن ينوي الصلاة ظهرا وإذا نواها ظهرا فإنه ينال فضيلة سماعة خطبة والانتفاء بالخطبة ثم إبن سعر وصلى مع الإمام الرفعتين لمئة الظهر قاموا يصلى العصر على رفعتين فجمعهما مع بعضهما ولا إشكال في هذا الجمع وبناء على ذلك الجمع بين الجمعة والظهر هو مصافة لم يصلي الجمع ونجد بعض المتأخرين يقول إنه لا يصح الجمع لأن العلماء يقولون الجمع بين الظهر والعصر ما قالوا الجمع بين الجمعة والظهر طبق إلى هؤلاء على أن المسافر لا جمعة له أصلا ولذلك لن يذكر العلماء الجمعة بين العصر والجمعة لأن الجمعة يقع في السفر ولا المسافرات يجنع وعلى ذلك لا يتصل على هذا ما ذكر فعلى من يريد أن يجمع الظهر والعصر يوم الجمعة أن يصلي ويسمع القطبة ويستفيد ثم بعد ذلك ينويها ظهر المرأة الإنام ثم يباب سلم الإنام قام وصلرك فيه العصر ولا إشكال في هذا الجنب ولا أبار عليه الله تعالى أعلم أفادتكم الله صديدة الشيخ إذا حضرت الجماعة وليس عند الرجل إلا شوب يرتدي أصابته نجاسة ولا يتمكن من نبت غيره إلا إذا فاتت الجماعة هل يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد السوب الطاهر وهل إذا كان الوقت يفوت يصلي فيه أو ينتظر حتى يجد السوب الطاهر أفادتكم الله الجماعة إذا كان عنده ثوب وهذا الثوب فيه نجاسة ولا يمكنه يزيد النجاسة عند الشرط ولا يجب غير هذا الثوب الذي فيه نجاسة ما يسفر به عورة فإنه تسقط عنه الجماعة إذا رجى أن يجد توبا طاهرا مثلا قال لو أني غصلت الثوب الآن ما أخبر صنف المسجد نقول له ارسل الثوب ولو هذا الجماعة دم هذا قذر وصلاة الاجمة وجوبها ليس كوجوب ازالة في النجاسة عن البدن لان اذا ازالة النجاسة عن البدن و الفيصور المكام شطن بصحة الصلاة والجماعة ليس شطا بصحة الصلاة من هنا يفرق وقدم الشروب على الواجبات المكان شطن بصحة الصلاة مقدم عليه وواجوب الجماعة من فصل عن ذات الصلاة ليس فيه لشط وعلى هذا نقول اغسل ثوبك رحمك الله وانتظى حتى ينشت ما دلت ترجي ان ما شافه يكون قبل خروج الوقت في هذه الحالة لا يجز الخروج ولا تصلي بهذا الثوب المتنجس لأن الله يقول له ثيابك فطهر فلابد أن تصلي بهذا الثوب طهر وأما إذا كان تخشى خروج الوقت وما عندك إلا هذا الثوب النجس حين ايذن عند العلماء هم المسألة تعرف بزدحان الشرطين عندنا شرط سكر العورة وهو أن يلبس الثور وعندنا شرط الطهارة فهل يصلي عاليا بناء على تقديم بشرط الطهارة على شرط السكر أم أنه يصلي نسطور العورة ولا إذا خاف خروج ال في هذه الحالة يقدم سفر العورة لأنه جمع بين, المخلوق بين حق المخلوق والخالق لأن المخلوق يتضرر بانتشاف العورة وحق الله عز وجل أيضا أن يصلي مستور العورة فهو إذا صلى بثوب النجس ساترا لعورته أسقط عن نفسه الحرص وأسقط حق الله الزل في سفر العورة ولكن إذا كل عاريا بدون هذا الثوب فإنه في هذه الحالة ضيع حقه وحصل له الحرج لأنه تنقشب أورته فلا يألم أن يتقل عليه أحد والله عز من خديث الصلاة عليه الصلاة عليه وسلم الله أحط أن يستحيا منه وعلى هذا قد نشر السفر للعورة فيصلي إذا غلد على ظنه أنه لا يجد ثوبا طاهرا قبل خروج الوقت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله